أليت بي يفتح عيون حلاقيت ويشوفني من طيحته وش جرابي عايش لكلاني ولا ميت اجيه واعوده ما درابي. اصبح في قلبي وفق داك نصفه معي والنصف الاخر معي. تبيا افتح عيونها لا جيت وين من طحته وش جرا عايش لا كان لا نب ولا مت اجي هوا وهو ما دار أصبح بقالبي وفق دا كل ما مشيت نصفه معاي والنصفه لاخر معابي نصفه معاي والنصفه لاخر معابي واطلع من الماشفى ولا قبل على البيت إلا وانا دموعي تغاوى الرقث يا بي يا بيت عقب العودة ويش أنت سويت غياب ما هو بيشبه غيابي أنا لغبت سنين ما وكني ابطيت وبلا غمايام بان شقابي وبلا غمايام بان شقابي هاجم لا زور ووضحك يا بالفيت وانا طوى نايا الموت ما بي ملي اللي يقول إني ضحيك توت قهويت ما يقول إني فرحت بشبابي أنا تقهوة دمع وأضحك ما يندرى ويش عيشتي من شرابي أجحد وواجهي فيه من حر ما خفيت من شافني من الناس شاف البلابي كان شوفي بيبان العناية توابيت تدعيني القبر وتطوي حسابي تكسر عزومي ولا رح تصليت أرفع يدي لله يا جبر مصابي أرفع يدي لله يا جبر مصابي تكسر عزومي ولا رح تصليت أرفع يدي لله يا جبر مصابي عاشر سنة أهلاني بحي ولا ميت أبكي على حاله وهو ما درابي أصبح بقلبي وفق كل ما مشيت نصفه معي والنصف الاخر معبي نصفه معي